إذاعة بريدة, بريدة تقدم الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يزول الشداد المطلع على سر القلوب ومكنون الفعاد الحمد لله القائم بنفسه الواحد بجلاله وقدسه القادر العليم بأحوال جمه وإنسه الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق فَتَعَرَّبَتْ قَالَ أَسْمَعَ وَجَلَّ قَالْ حَجَّ وَأَحْصَى عَدَدَ مَا فِي الشَّجَرِ مِنْ وَرَقَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ كَثِيرًا وَنَشْكُرُهُ عَلَى الدَّوَامِ كَثِيرًا شرعا كثيرا فسبحانه من اله غفور رحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام مخلوق ومصدره واثبت في ام الكتاب ما اراده وسطره فلا مقدم لما اخره ولا مؤخر لما قدمه ولا خاذل لمن نصره ولا ناصر لمن خذنه سبحان الذي انشا وبرا وخلق الماء والثرى Lachera, je سنين فما قطع طمعها وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال يا من يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال يا من يا من بسط العين. الصراط بنا سائلا ولا سيدنا ونبينا محمدا عما معرضا ولا موليا وجعل لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه وأوردنا حوضا وأسنا منه شرابا رويا سائغا هنيما انا مملوءه بحبك وانا سنتنا بذكرك ونفوسنا مطمئنه لامرك اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا والاقبال على الاخره وتوفنا مسلمين وانحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا من السابقين الى الخيرات الآمنين في الغرفات مع الذين أنامت عليهم ووقيتهم السيئات إلهنا إلهنا في هذه الليله المباركة قر عيوننا بالقبول اللهم قر عيوننا بالقبول والفوز بالشهر الكريم اللهم شكرنا سواك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تحببت إلينا بالنعم وتباعدنا عنك بالمعصية الهنا أطرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك الهنا اضرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل الناصون حياء من مراقبتك الهنا وقف السائلون ببابك وناد الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون رحمتك ويخشون عذاب إلهنا إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل وأي داع دعاك فلم تجب فأنت الذي دللت في جودك عليك أطلقت ألسلة السائلين بالسؤال إليك أعطق رقابنا ورقاب ابائنا وأماتنا وأزواجنا وأبنائنا وأبناء بناتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومن لهم حق علينا أعطق رقابنا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 ارحم عبادا غرهم طول إمهالك إلهنا ارحم عبادا غرهم طول إمهالك إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل وأي داع دعاك فلم تجبه فانت الذي دللت بجهودك عليك واطلفت السنه السائلين بالسؤال اليك اعتق رقابنا والدينا وازواجنا وجميع المسلمين من النار يا عزيز يا غفور الهنا يا من ارهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقنا يا ربنا وسيدنا ومولانا عليك نتوكل في حاجاتنا وإليك نتوسن في مهماتنا لا نعرف غيرك فندعوه ولا نؤمن سواك فنرجوه أنت إله الأولين والآخرين وجامع الخلق لليقات يوم الدين اللهم اللهم ارحم منا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذاب كمانه ارحم الغافل عما الشغار واحطنا برياتك الجميلة في الصباح والمساء اللهم اللهم إن نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير كله وخواتمه وجوامعه وأوله واخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم يا خير من دعاه اصلح به سراعرنا واشف به مرضانا وارحم به موتانا وارسل به دنس خطايانا اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة وجعلته نجاتا فنجنا به من كل هلكة عز جارك وجلثناك وتقدست اسماؤك ولا اله غيرك اللهم اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك وامنحنا شرف رضاك اللهم اقبل توبتنا ورسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات وزحزحنا عن النار وادخلنا فسيح الجنان يا رفيع الدرجات اللهم عطفت علينا قنوب الآباء ونحن صرار وضعفت علينا نعمك ونحن كبار وواليت إلينا برك مدرار وجهلنا وما عاجلتنا مرار وجهلنا وما عاجلتنا مرار فلك الحمد فلك الحمد فاذ الهمتنا من الخطا استغفار ولك الحمد فارزقنا الجنه واحجب عنا بعفوك النار ولا اهتكنا يوم البعث فتجعلنا, فتجعلنا بين الناس ولا تفضحنا بسوء افعالنا فتنكسنا ذله و انكسارا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا, يا كريم يا رحمن اللهم اليك نصبنا اللهم اليك نصبنا اقدامنا واليك رفعنا اكفنا ومنك ضربت دموعنا ومنك ضربت دموعنا ومن اجلك وجرت قلوبنا منة منك وتكرم منك وذكرنا الى الحق الى الحق الى الحق لا تمدنا ولفظتنا الأوطان، وفارقنا الأهل والجيران وانفردنا في محل ظنك قصير السمت ونعوذ بك من غضبك ومن شر عبادك ومن همزات الشياطين ونعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر ما برقت ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره ومن كل ذي شر انت اخذ بلا صيته اعتصمنا بك ربنا وتصمنا بك ربنا واستدفعنا شر خلقك بك وتوكلنا عليك وتعلقنا ببابك ولذنا بجنابك ولذنا بجنابك كل شيء لعظمتك وخضع. يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع إلى هنا يا قريب في علوه يا علي في ذنوة يا ذا الطول والقوة إلى هنا يا فالق الحب والنوى يا منشئ الأجساد What's that وكان حقا علينا نصر المؤمنين قلت وقولك الحق ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم اللهم انصرهم بنصرك اللهم انصرهم بنصرك اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك اللهم إنا نسألك عزا ونصرا عاجلا وشاملا لإخواننا المجاهدين اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وانصر بهم دينك وارفع بهم رايتك وارفع بهم رايتك وحرر بهم قدسك وأصفق بهم عروش النصارى وأصفق بهم عروش النصارى واليهود اللهم يا حي يا غي نصارى واليهود وما يصنعون وتعلموا مسرهم وعلى نيتهم وما يكنون إلى هنا طال شرهم وامتد وزاد شرهم ودان مكرهم إلى هنا أخلق الحرة والنسل وأفسدوه في الأرض والله لا يحب الفساد الله يا حي يا قيوم أهلكت أهلكت آدم بالريح وأهلكت ثمود بالصيحة وأغرقت قوم نوح بالطوفان ورجمت قوم لوط الله يا حي يا قيوم اللهم قلت وقولك الحق عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله شد بأسا وأشد تنكيلا اللهم أرنا بهم بأسك الذين لا يرد عن I'll talk. Oh my حنفا. اللهم اضرب بعضهم ببعض وسلط بعضهم على بعض اللهم اضرب عيوننا وعيون اخواننا المستضعفين في كل مجال يا رب العالمين بعقوبة عاجلة لهذا المجرم واعوانه اللهم اننا في نحره ونعوذ بك اللهم من شره اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم وبما يملكون اللهم عليك بهم وبما يملكون اللهم أتتهم وملأهم زينة واموا إن يفخرون بقدراتك فإننا نفخر بعظمتك وإن كانوا, وإن كانوا يفخرون بسيادتهم فإننا نفخر بأنك عبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يجأل له جفوا أحد اللهم يا حي يا قيوم اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء إلا أسقطها ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها ولا سرية في البر إلا أسرتها قبورهم اللهم اجعل بلاد المسلمين قبورهم بقوتك وبعلمك الغيب والشهاده اللهم اصلح ولاه امورنا واولاه امور المسلمين اللهم اصلحهم يا مصلح الصالحين اللهم اجعلهم امنين بالمعروف فاعلين له ناهين للمنكر مجتنبين له محافظين على حدودك يا أمو الميتين برحمتك يا أرحمنا ومجاري عفوك ونفرانك اللهم ارحمنا اذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا درس خبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا جاء من اضرها ويانو دنهم من النار اللهم انزل الاسرار من سجونه اللهم انزل السلام من سجونه اللهم انزل الاسرار من سجونه اللهم دفاعك عنهم اللهم دفاع عنهم اللهم انزل عليهم رحمتك وارفع عنهم بلاء عليهم. اللهم أذبهم فتحا قريبا بقوتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم الهنا انت أحق من نكر وأنصر من ابتغي وارغب من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك الا وجاك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك فتشتق والشق فتغفر حلت دون النفوس واقلت بالنواصي واجلت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الخلق خلقك والعباد عبادك نسألك بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك الا تردنا خائبين ولا عن بابك محجوبين ولا عن جنابك مطرودين اللهم ما قسمته في هذه الليله من خير وبركه فاجعل لنا فرى الحظ اللهم اجعل لنا منه وفرى الحظ وأجزل النصيب اللهم ان كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحون بيننا وبينه فأحسن الخلافة على اللهمنا جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حي يا يوم انزل علىنا الحاضرين رحمه من عندك اللهم انزل عليهم رحمه من عندك تشفي بها مريضهم وتصلح بها قلوبهم وتهدي بها ضالهم وترحم بها شيخهم وتهدي بها شبابهم وتصلح بها نساءهم اللهم يا حي يا قيوم من كان من عبادك هؤلاء تاركا للصلاة أو آكلا للربا أو مقتربا للزنا أو شاربا للخمور أو حاكفا على الملائكين حسبنا الله من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا ينجيب وصلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الله